كتير مش حلو ليه بيقول ماليش لازم في حياته من نهار ده وعشان مهوش عارف يقول بغلط في ايه بيقول تعد مني عشان مش عاري برده بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه شعري برد لو في عيب مش عيب يقول الناس عليه ويحكي فيه ما هو مش صغير على الكلام ده مصدوم بجد ومش مش ولا عرف أرض مصدوم عشان شكله في عيني بقى مش هو لبل مصدوم Anto ازاي بينسى عشانه يا ما عملت ايه بعد اما كل حاجة حلوة عرفها بيا معقول بقيت دلوقتي مش حلوة في عيني معقول كمان كل العبار طلها فييا ازاي بينسى عشانه لا حاجة حلوه عرفها بيا ما اقول بقيت الوقت مش حلو في عين ما اقول كمان كل العبر طلعها في Mä olen niin kaukana, että en voi näyttää,